وقد جئناك شفعاء لهم فاغفر لهم يا غفور يا رحيم اللهم اغفر لهم يا غفور يا رحيم اللهم اغفر لهم ولنا يا غفور يا رحيم وارفع درجة في المهدي وخلفهم في عقبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين وافسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها